ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماكواهمنا بما كانوا يكفرون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 دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله ل نا في الشر واستعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمون وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَضَى كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُجْنَا لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمْ ما ظلموا وجاءتهم رسولهم بالبجنات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجذِّ القوم المجرمين ثم جعلناكم خلايا ففي الأرض من بعدهم لنو ور كيف تعملون؟